فقل لهم إني قريب منهم اجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي بالإيمان والطاعة والانقياد والإذعان وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يعني يهتدون إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم في دينهم ودنياهم هذه الآية يؤخذ منها من الهدايات كما نلاحظ أنها جاءت في وسط آيات الصيام آية الدعاء هذه ليست من آيات الصيام وقبلها حديث عن الصوم وبعدها حديث عن الصوم فهذا يدل والله تعالى أعلم كما ذكر جمع من أهل العلم بأن الدعاء في رمضان له مزية وأن الدعاء مع الصيام له مزيح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة مستجابة للصائم دعوة مستجابة لاحظ هنا نكر في سياق الإثبات يعني قوله دعوة للصائم دعوة مستجابة والنكره في سياق الإثبات بمعنى المطلق يعني غير محدده بوقت معين طالما أنه صائم فمنذ أن يمسك إلى أن يفطر له دعوة مستجابه فالدعاء كما هو معلوم له أحوال يستجاب بها كالصوم وله أوقات كالاسحار وكما بين الأذان والإقامة وله أيضا مواضع أماكن حري أن يستجاب للدعاء فيها كما لا يخفى فهنا دلت هذه الآية على أن رمضان له مزيه آيات تتحدث عن رمضان وعن الصيام وكذلك الصوم ولو كان في غير رمضان للصائم دعوة مستجابة يعني في أي وقت دعا في أول النهار أو في وسطه أو في آخره لكن بالحديث للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه هذه فرحة وليس دعوه وأما ما ورد من أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره فإن ذلك لا يصح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرواية ضعيفة وإنما وقت الصوم هو وقت للدعاء حري بأن يجاب دعاء الصائم والله تبارك وتعالى هنا لم يقيد كما نلاحظ الدعاء في حال الصيام بل ذكر أنه قريب ما قال وإذا دعاك عبادي الصائمون فاني قريب أجيب دعوه الداعي إذا دعا وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فاني قريب فقربه تبارك وتعالى من الصائمين ومن غير الصائمين قربه في رمضان كذلك أيضا هو قريب من الداعين والعابدين في سائر شهور العام وإذا سألك عبادي عني وتامل هنا هذه النسبة وإذا سألك عبادي أضافهم إليه فهذا يقتضي التشريف هؤلاء أهل العبودية الخاصة هؤلاء أهل الإيمان هؤلاء أهل الاستجابة أهل الطاعة فأضافهم إليه فهذه الإضافة تقتضي تشريفا وخصيصة لهؤلاء لأن العبودية كما نعلم عبودية خاصة وهي لأهل الإيمان وعبودية عامه وهي لجميع الخلق فكل من في السماوات والأرض عبد لله تبارك وتعالى ومملوك له والعبودية كما نعلم منها عبودية قهر فهذه لجميع الخلائق حتى الكفر والعبودية الثانية هي عبودية اختيار هذه عبودية أهل الإيمان الذين سلكوا طريق الإيمان والطاعة والعباده ثم أيضا لاحظ هذا التعبير إذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فاني قريب كان هذا هو الجواب قريب فالله تبارك وتعالى قريب يسمع دعوتك ولو كنت تناجيه لا يسمعك من بجوارك قريب وهو قريب تبارك وتعالى قربا خاصا من الداعين فإني قريب فالقرب قربه تبارك وتعالى منهما هو قرب عام ومنهما هو قرب خاص فالله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فأغفر له أو كما جاء في الحديث وكذلك أيضا ينزل عشية عرفه والعشي يكون من بعد زوال الشمس يعني من بعد الظهر هذا وقت العشي وقربه تبارك وتعالى الخاص من الداعين الذين يسألون فإني قريب قريب. لا تحتاج المسألة إلى أن تنتظر أو إلى أن لربما تترقب طويلا أو نحو ذلك وإنما عليك أن ترفع يديك وتدعو فهو قريب من الداعي الله تبارك وتعالى قريب ممن دعاه فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني قد جاء عن بعض السلف مفتاح البحار السفن ومفتاح الأرض الطرق ومفتاح السماء الدعاء يعني إذا اراد الإنسان أن يسلك طريقا في البحر فالسفن هي معوله وإذا اراد أن يسلك طريقا في البر فالطرق توصله إلى مطلوبه وإذا أراد ان يطرق باب السماء فإن ذلك لا يتوصل إليه بسفينة ولا بطائرة ولا يتوصل إليه بمزاولات يعملها العبد ليصعد وإنما يكون ذلك بدعائه وسؤاله تبارك وتعالى فهذا قربه الخاص وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن اسمه الباطن وقد تكلمنا على هذا الاسم الكريم في الكلام على الأسماء الحسنى وقلنا بأن معنى الباطن أو مما يدخل في معناه القرب القرب فهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه ليس دونه شيء فهو اقرب الى العبد من عنق راحلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع اصحابه اصواتهم بالذكر اذا صعدوا على مرتفع كبروا باصوات مرتفعه واذا نزلوا سبحوا باصوات مرتفعه فامرهم ان يربعوا على انفسهم وعلل ذلك بقوله فانكم لا تدعون اصم ولا ابكم ولا غائب إن الذي تدعونه سميع مجيب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كما قال الله عز وجل فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يجيب من دعاه وإذا عرف العبد هذا فإنه يبادر إلى الإقبال على الله عز وجل ويرفع حاجته إليه يرفع حاجته إلى الله تبارك وتعالى مباشرة وقد قال بعض السلف متى أطلق الله لسانك بالدعاء والطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك وذلك للصدق الوعد بإجابة من دعاه الم يقل الله تعالى فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا فهذا وعد وخبر حق وكذلك ايضا يؤخذ من هذه الايه فاني قريب هذا الجواب فاني قريب ما قال فقل لهم اني قريب وقل واذا سالك عبادي عني ما قال فقل لهم إني قريب قال فاني قريب جاء الجواب مباشرة من الله دون ذكر واسطة دون أن يقول فقل لهم وهذا كله يدل على شدة قربه تبارك وتعالى من الداعين فاختصر الكلام في ذلك فتولى إجابتهم عن سؤالهم بنفسه مباشرة دون أن يجعل واسطه كالرسول صلى الله عليه وسلم فيقول قل لهم فقل لعبادي إني قريب من الداعين، وإنما مباشرة فإني, فاني قريب فإني قريب فهذا يدل على أنه ليس بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه واسطه في الدعاء مباشرة يتوجه إليه المشركون كانوا يتوجهون إلى معبداتهم اصنامهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فكانوا يتوجهون إلى هذه الوسائط ويقولون إنها تقربنا إلى الله، توصل حاجتنا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه خلل في الاعتقاد، فالله ليس بينه وبين عباده واسطة إذا أخطأ العبد. إذا أذنب إذا أساء مباشرة يتوجه إلى الله يستغفر ويتوب ويتوب الله على من تاب ليس هناك وسائط النصارى يأتي التائب لدى القسيس ويجلس على كرسي يقال له كرسي الاعتراف وهذا موجود في غرفة صغيرة يمثل أمامه ثم يذكر بالتفاصيل الجنايات والأعمال والمقارفات والمزاولات التي عملها ثم بعد ذلك يعطيه صك الغفران هذا كله من الضلال والانحراف أما الله تبارك وتعالى فيكفي أن تتوجه إليه بالاستغفار والتوبة أو السؤال والدعاء ولا تحتاج إلى عمل كثير حتى تحصل على وقت لتناجيه فيه وإنما تستطيع أن تناجيه في أي وقت وفي أي مكان المسجد أو في بيتك أو في مكان عملك أو في الصحراء والخلاء أو بين الناس ثم تأمل قوله وإذا سألك عبادي عني فإني هذا كله بضمير المتكلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نعم هذا جاء بطريق الالتفات لان قبله وليكبر الله ما قال وليكبروني لما ذكر الصيام وليكمل العده وليكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم قال واذا سالك عبادي عني وهنا ناسب ان يكون لضمير المتكلم هذا مقام دعاء فاني قريب اجيب دعوه الداعي إذا دعان ولا شك أيضا هناك أنه أظهر في مقام يصح فيه الإضمار أعني في قوله ولتكبروا الله ما قال ولتكبروني لتكبروا الله فناسب مع التكبير ذكر اسم الجلالة مظهرا فإن ذلك مقصود والله تعالى أعلم وهكذا أيضا أيها الأحبة يؤخذ من هذه الآية من تقديم القرب على الإجابة ما قال فإني أجيب دعوة الداعي لكوني قريب وإنما قال فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني إذا سألك عبادي عني يعني في توجههم ودعائهم وسؤالهم ونحو ذلك فالعبد لا شك أنه يغتبط بقرب ربه تبارك وتعالى منه أعظم من غبطته ب إجابة دعائه حينما يقال لك أيهما أعظم في نظرك أن يكون الله قريب منك أو أن تستجاب لك هذه الدعوة والمسألة لا شك أن قرب الله تبارك وتعالى من العبد أشرف وأعظم وما حال عبد ربه قريب منه كيف تكون الطافه به وحفظه ورعايته وكلاءته؟ وما إلى ذلك فما أرحمه من رب وما أعظمه وما أكرمه هذا الذي نعبده أيها الأحبة يتعرف إلينا بهذه الأوصاف فإني قريب أجيب دعوة أجيب دعوة الداعي إذا دعان قد يسعى الإنسان لمقابلة إنسان آخر له شأن ولربما يحتاج إلى مدة حتى يحدد معه موعدا لكثرة أشغاله وأعبائه أنحو ذلك ولكثرة أيضا الطالبين لمقابلته فلربما ينتظر أسبوعا أياما شهورا حتى يحدد له هذا الموعد الله تبارك وتعالى مباشرة ارفع يديك وقل يا رب بقلب حاضر ولا تحتاج إلى, إلى وسائط من المخلوقين ولا تحتاج إلى ان تنتظر حتى يؤذن لك بالمناجات والدعاء كذلك ايضا هنا لاحظ انه قال فاني قريب قريب إذا سالك عبادي عني فاني قريب هو اقرب اليك مما تطلب وتسال وتحتاج وهذا القرب لم يحدده من مثلا قوم عند بيته الحرام فيحتاج الناس إلى أن يتعنوا هناك من أجل الدعاء وإنما في كل مكان في البر والبحر ليس من الضرورة أن يذهب الإنسان إلى البيت الحرام من أجل أن يدعو إن كانت له حاجه وإنما من مكانه وموضعه لكن يحتاج العبد إلى صحة الاعتقاد بأن الله يجيب دعوة الداعي يحتاج إلى إحضار قلب يحتاج إلى أن يدعو وهو موقن بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدعو كالمختبر لربه المجرب أو اليائس أو الذي يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي هذا استعجال بعضهم يقول ما شفنا شيء من هذا الدعاء صلى الله عليه هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى من ظن أن الله لا يجيب دعاء الداعين وسؤال السائلين فقد أساء الظن بربه وخالقه ومليكه جل جلاله وتقدست أسماؤه فيحتاج إلى أن يحسن الظن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعي يكون له إحدى ثلاث إما أن يعجل له ما سأل وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ذلك هذا الإنسان المصاب هذا الإنسان المريض الذي تدعو له أو يدعو لنفسه قد تقول ما ذرع الله ادخرها في الآخرة ما ضاعه أو دفع عنه من الشر أو عنك مثل ذلك قد تتضاعف عليه علته وبليته أنح ذلك وهكذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم, لعلهم يرشدون انتهى الوقت وأكمل إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا واياكم ما سمعنا وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم الله أعلم صلى الله عليه وسلم